بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروان فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف أفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم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 سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا أنكم مُقْرِنِينَ هل إِلَى رَبِّنَا ضيف هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ فَرَافَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بعجل سَمِينٍ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فانا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها لاية للذين يخافون العذاب الآليم وفي موسى إذ أرسل الله إلى فرعون بسلطان مبين فتمنى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو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 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسخين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يقعمون